وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس مبت يا ايها الانسان ما غرّ وان كان بربك كريم الذي خلقك فسوّىك فانصب دلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لا حافِظِ ضِيقَكَ رَءًى مَن كُنْتَ بِدْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ لبرار لفي نائم وإن الجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم أنها بغائبين وما ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أو ما لان تملكوا نفس لنفس سيئة ولمر يوم لله